فلََّ خلُكُِ النَّهيند قككُ الن فجَعَهُ فيِي قَار مَّكين فجَعَهُ في قَ مَّكين قَدَرٌ مَعْلُومٌ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٌ فَقَدْ غَنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ فَقَدْ غَنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لننجَعَ أضتِ فتَ أدنجَعَ الأّة فتاَ أأَحأَم وَأَماتَ أخم وَأَمتَ وَجَعََ ايناتكم ما انفرات وجعلنا فيها رواتيا تران خاطئ واتينات ما ويل يومئذ للمكذبين يُطْلَقُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ يُطْلَقُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ يُطْلَقُونَ إِلَى ظِلٍّ ذِي سَلَافِشِ ولن يغني عني في سلافش عبا لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها تغني بشرر كالقصف كأنهم جمال صف كأنهم جمال صف ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يوم لا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل, ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون فَإِنْ كَانَ لَكُمْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَأَكْمَامٍ وَفَوَاكِهَا مِنْ مَا يَشْتَهُونَ وَفَوَاكِهَا مِنْ مَا يَشْتَهُونَ واشربوا هميئا بما كنتم تعملون إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ ويل يومئذ المكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون, يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ كذبين فبي أي حديث بعده يؤمنون فبي أي حديث بعده